الوحدة التاسعة التسوق الدرس الحادي والخمسون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال أريد كتاب القراءة هذا كتاب القراءة التدريب أريد كتاب القواعد هذا كتاب القواعد أريد طبق البيض هذا طبق البيض أريد وجبة الفطور هذه وجبة الفطور أريد علبة الملح هذه علبة الملح أريد طبق الفاكهة هذا طبق الفاكهة أريد كتاب العلوم هذا كتاب العلوم التدريب الثاني هاتي جملا كما في المثال المثال المطلوب عشرون ريالا التدريب المطلوب ثلاثون ريالا المطلوب أربعون ريالا المطلوب خمسون ريالا المطلوب ستون ريالا المطلوب سبعون ريالا المطلوب ثمانون ريالا التدريب الثالث تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال أريد معجماً من فضلك أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي تفضل المعجم العربي التدريب أريد كتاباً من فضلك أي كتاب تريد؟ أريد الكتاب الأبيض تفضل الكتاب الأبيض أريد نظارة من فضلك أي نظارة تريد؟ أريد النظارة الزرقاء تفضل النظارة الزرقاء أريد معطفا من فضلك أي معطف تريد أريد المعطف الطويل تفضل المعطف الطويل أريد دفتراً من فضلك أي دفتر تريد؟ أريد الدفتر الأخضر تفضل الدفتر الأخضر أريد ثوباً من فضلك أي ثوب تريد؟ أريد الثوب الطويل. تفضل الثوب الطويل. أريد نظارة من فضلك. أي نظارة تريد؟ أريد النظارة السوداء تفضل النظارة السوداء أريد قميصاً من فضلك أي قميص تريد؟ أريد القميص القصير تفضل الكميص القصير أريد قلماً من فضلك أي قلم تريد؟ أريد القلم الأحمر تفضل القلم الأحمر التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال بكم القميص القميص بعشرين ريالا هذا هو القميص المطلوب عشرون ريالا تفضل هذه عشرون ريالا التدريب بكم الثوب الثوب بثلاثين ريالا هذا هو الثوب المصلوب ثلاثون ريالا تفضل هذه ثلاثون ريالا بكم الكتاب الكتاب بأربعين ريالا هذا هو الكتاب المطلوب أربعون ريالا تفضل هذه أربعون ريالا بكم المعجم المعجم بخمسين ريالا هذا هو المعجم المطلوب خمسون ريالا تفضل هذه خمسون ريالا بكم المعطف المعطف بخمسين ريالا هذا هو المعطف المطلوب خمسون ريالا تفضل هذه خمسون ريالا التدريب الخامس تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال أريد سمكا من فضلك تفضل السمك هل تريد شيئا آخر؟ نعم بصلا وملحا هذا هو البصل وهذا هو الملح التدريب أريد دجاجا من فضلك تفضل الدجاج هل تريد شيئا آخر؟ نعم بصلا وطماطن هذا هو البصل وهذه هي الطماطن أريد سكراً من فضلك تفضل السكر هل تريد شيئاً آخر؟ نعم شاياً وبناً هذا هو الشاي وهذا هو البن أريد لحماً من فضلك تفضل اللحم هل تريد شيئاً آخر نعم خيارا وطماطم هذا هو الخيار وهذه هي الطماطم أريد قميصاً من فضلك تفضل القميص هل تريد شيئاً آخر نعم ثوباً ومعطفاً هذا هو الثوب وهذا هو المعطف أريد المعجم العربي من فضلك تفضل المعجم العربي هل تريد شيئا آخر؟ نعم دفترا وقلما هذا هو الدفتر وهذا هو القلم أريد صحيفة من فضلك تفضل الصحيفة هل تريد شيئا آخر؟ نعم كتابا وساعة تفضل هذا هو الكتاب وهذه هي الساعة أريد كتاب القواعد من فضلك تفضل كتاب القواعد هل تريد شيئا آخر؟ نعم معجما وقلما هذا هو المعجم وهذا هو القلم أريد كتاب القراءة من فضلك تفضل كتاب القراءة هل تريد شيئا آخر؟ نعم معجما ودفترا هذا هو المعجم وهذا هو الدفتر التدريب السادس تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال المثال أريد القميص الأزرق هذا هو القميص الأزرق شكرا عفوا التدريب أريد الثوب الأبيض هذا هو الثوب الأبيض شكرا عفوا أريد المعتف الأصفر هذا هو المعتف الأصفر شكرا عفوا أريد القلم الأحمر هذا هو القلم الأحمر شكرا عفوا أريد الدفتر الأخضر هذا هو الدفتر الأخضر شكرا عفوا أريد المنبه الأسود هذا هو المنبه الأسود شكرا عفوا أريد الفرن الأزرق هذا هو الفرن الأزرق شكرا عفوا